تزوج رجل في سنة 1996 من سيدة ولم تنجب منه ولا ممن كان قبله ثم طلقها في 25 سبتمبر 97 طلاقا رجعيا وهو في كامل صحته وفي 18 نوفمبر سنة 97 توفي تاركا شقيقين وثلاث شقيقات فقط هل السيدة المطلقة تارث أم لا إن كانت هذه الزوجة ممن تحيد ولم تحد بعد الطلاق ثلاث حيضات على رأي من يقول إن القرأة هو الحيض فهي ما زالت في العده وترث من زوجها الربع إن لم يكن له أولاد أو الثمن إن كان له أولاد والله أعلم